فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِنِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ